بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مبدون وإن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 فلا تطع المكربين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تنسمه على الخرطب إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرم نجا مصبحيد ولا يستفنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريب فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانتبعوا وَلَقُوَّهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْا ذَا قَالُوا إِنَّا لَظَالِمٌ 119. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 111. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون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 ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنة نعيم أَفَلَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ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 أم لكم أيمان علينا ذالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلُغُم أَيُّهُم بذَالكَ زَعِيبٌ أَم لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ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 بيه لنبذ ذي العراء وهو مذئوم فجاءته ربه فجعله من الصالحين